ورد من تشاء منهم وتؤوي اليك من تشاء ورد من تشاء منهم وتؤوي من تشاء ومن بتغيث ممن عزل فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن الله يعلم ما في قلوبكم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما وكان الله عليما لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بإن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما وكان الله على كل شيء رقيبا الله على كل شيء رقيبا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا النبي الا لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا يا أيها الذين آذروا ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا اطعمتم فانتشوا ولا مستأنسين للحديث ولكن اذا دعيتم ترحلوا فاذا اطعمتم فانتشوا ولا مستأنسين للحديث ان ذلك كان يؤذين النبي فيستحي منكم ان ذلك كلا يخفي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق والله لا يستحي من الحق, يستحي من الحق واذا سالتموه متاعا فاسالوه من وراء وَإِذَا سَأَلْتُمُهُمْ لَمْ تَسْأَلُونَّ مِمَّ وَرَاءَ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ يَطْهُرُ قُلُوبُكُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا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 ذلكم كان عند الله عظيما ان تبدوا شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما